حليمة السعدية رضي الله عنها بعد ظهور الإسلام كان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس مع أصحابه فدخلت عليه امرأة فاتسم قائلا أمي أمي اندهش الصحابة وهم يراقبونها تقترب منه وبينما هي تقترب منه كانت تسترجع علاقتها بهذه الابتسامة في الوقت نفسه كان النبي صلى الله عليه وسلم يبسط لها طرف ردائه حتى تجلس عليه لم يكن أي منطق يبرر أن تحظى هي تحديدا بشرف إرضاع النبي صلى الله عليه وسلم في ديارها كانت حليمة قد أنجبت للتو ولدا أسمته عبد الله كلما حاولت أن ترضعه وجدت ثديها يابسا كالحطب كلما حاولت أن تحلب له ناقة وحيدة تمتلكها لا تجد في ضرعها نقطة لبن واحدة في الوقت نفسه كانت المجاعة تحيط بقومها وكان الجفاف والجدب أهم ما يميز واحتها على خريطة المنطقة في ذلك الوقت فلا مطر ولا ثمر في ظروف مثل هذه وفي وجود طفل من لحمها ودمها يكاد يموت جوعا ما المنطق الذي يدفع هذه السيدة لتخرج إلى مكة تلتمس طفلا تكسب قوتها من إرضاعه طيب إذا تجاوزنا كل هذه الظروف ما المنطق الذي يجعلها وهي تبحث عن الرزق تأخذ رضيعا يتيم الأب بما يعنيه ذلك من احتمالات أن يكون المقابل ضعيفا للغاية لغياب عائل هذه الأسرة طيب إذا تجاوزنا كل ذلك ما المنطق الذي يجعل غيرة النساء حاضرة ومحركة للاحداث بقوة بين كل ما سبق ذكره من قحط وفقر وأثى بعد ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم اختلطت الأحزان على أمه السيدة آمنة بين ترملها في سن مبكرة وهذا الطفل الذي يستقبل الحياة يتيما جففتها الأحزان فلم تقوى على إرضاعه تولت إحدى جوار العائلة إرضاعه لمدة ثلاثة أيام إلى أن شاع خبر وصول عشر نساء من بني هزان يطلبن الرضعاء ومن بينهن حليم السعدية معظم المرضعات رفضن مبدأ إرضاع النبي لأنه يتيم وبحثنا عما في خلفيته أب ثري وبعد أن حملت كل واحدة طفلا يرتجى من أهله الخير بقيت حليمة خالية الوفاض بعد أن رفضها الجميع لضعف حالها الباد عليها بوضوح هم الجميع بالعودة إلى ديارهم بينما حليمة السعدية تقف في الجوار محبطة وإلى جوارها زوجها قالت له والله إني لأكره أن أرجع من بين صواحبي ولم أخذ رضيعا كانت كرامة حليمة السعدية على المحكة تخيلت نفسها في طريق العودة وكل واحدة من صاحباتها تحمل طفلا وربما اثنين بينما هي الوحيدة من بينهن التي مثل ما ذهبت رجعت بما قد ينطوي عليه الامر من سخرية محتملة او على الاقل نظرة استعلاء قد تجرح كبرياءها انهارت حصون حليمة الدفاعية وتنازلت عن جميع شروطها وقررت أن تقبل أي طفل يعرضه عليها أهل مكة في هذه اللحظة ظهر عبد المطلب جد النبي تغير حال حليمة في طريق العودة بعد أن حملت النبي صلى الله عليه وسلم فوق كتفها تدفق اللبن في صدرها فأرضعت النبي وابنها وحلب زوجها الناقة ففاض خيرها أما الأتان أنثى الحمار التي كانت تحملها في طريق الذهاب إلى مكة وكانت محط سخرية الركب كله لضعفها ثم تحولت إلى محط امتعاضهم لأنها كانت تعطل المسيرة هذه الأتان كانت تسبق الركب كله في طريق العودة قال لها زوجها حليمة انتبهي لقد أخذت نسمة مباركة كان عبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم قال لها عندما التقيا أول مرة نساء بني صعد أبين أن يقبلنه لأنه يتيم فهل لك أن ترضعيه عسى أن تتعدي به؟ وافقت اضطحبها عبد المطلب إلى بيت آمنة كان النبي صلى الله عليه وسلم نائما ملفوفا في ثوب أبيض دنت منه حليمة تتأمله وطالت نظرتها إليه وهو نائم وبينما تقترب منه لتحمله فتح النبي عينيه فجأة فشعرت برهبة فابتسم لها فسكنتها المحبة إلى الأبد بعد عامين من الخير حان وقت الفطام كان طريق العودة إلى مكة ثقيلا على قلب حليمة كان طول الطريق تفكر في حجج مقنعة تبقه معها وفي مكة كان وباء ما منتشر فكانت مهمة حليمة في غاية السهولة وكان أن رجعت به إلى ديالها توقف النبي عن الرضاعة وكبر سريعا وتفرغ للرعي كان بن سعد يضربون كفا بكف وهم يتأملون مسيرة النبي في رعي الأغنام كانت أغنامهم تروح وترجع ولا تبدو عليها آثار النعم وحدها أغنام النبي كانت تسمن وتفيد باللحم واللبن فأصبح شعارهم ارعوا حيث يرعى محمد أحبه كل من حوله وآمن بأن الخير موصول به لذلك كان تمسك حليمة ببقائه بينهم لا حدود له وفي كل مرة كانت تذهب به إلى السيدة آمنة وتعود به بحجة مختلفة عما سبقها وهكذا إلى أن أصبحت سن النبي ست سنوات وقتها كان لابد للقصة من نهاية كانت حليمة تقف في سوق عكاظ ومعها محمد وعرضته على أحد المنجمين الذين يقرؤون الطالع فصاح المنجم يا معشر العرب اقتلوا هذا الصبي لا يظهر ليظهرن أمره عليكم وبينما يبحث العرب عن الطفل كانت حليمة تحمله وتجري مبتعدة عن السوق وقد دبت فيها همة لم تعهدها شعرت حليمة بالخوف وفكرت أنه ربما حان الوقت لأن تعيده إلى أهله فهم أقدروا على حمايته وتأكدت الظنونها عندما كانت في الطريق إلى مكة والتفتت فلم تجد النبي فأسرعت منهارة إلى عبد المطلب وقبل أن يهم بالبحث عنه وجد رجلا يدخل عليه وفي يده محمد بعد أن ضل الطريق نظر عبد المطلب إلى حليمة نظرة عتاب فوضعت عينيها في الأرض وقالت لقد قضيت الذي علي لقد انتهت مهمتي أن تضرب ببصرك بعيدا فلا يحده بيت أو زحام فتتمرن الروح على أن تبلغ أخصى اتساع ممكن لها أن يسأل قلبك وتنتظر الإجابة فتأتيك صافية لا يشوش عليها شيء أن تتخلى عن ملعقة ذهب مضمونة في بيوت الأعمام والأقارب في الحضر وتستسلم لتقشف البادية منذ لحظات إدراكك الأولى فيشب الجسد وطعامه الشدائد ويشب الوجدان وطعامه الرقة شرب النبي اللغة من رجال بني سعد الذين أذابت شمس الصحراء كل شحوم لغتهم العربية فصاروا رسل الفصاحة يقول النبي صلى الله عليه وسلم انا اعربكم انا قرشي واسترضعت في بني سعد بن بكر اختفى النبي من بين اقرانه كثيرا وهو طفل في المرة الاولى كانت لهفه حليمة عليه قاتلة ثم صارت القصة معروفة كلما اختفى النبي كانت حليمة تقول انه جالس على قمة الجبل كانت قمة الجبل مكانه المفضل كطفل يتعلم أبجديات النبوة كانت إقامته في الصحراء مع حليمة السعدية وأهلها بمثابة إقامة في حضانة ساعدته على أن ينمى روحيا بشكل مختلف كان سيناريو النبوة يقتضي أن يشب بعيدا عن الحضر بكل ما فيه من تشويش أن يشب في رحاب حليمة في هذا المدى المفتوح حيث لا شيء وكل شيء هكذا يصبح للحكاية منطق